Ili Allah Ili Allah Ili Allah الله بالصيام واطل مصدًا اهلا وخلا ليتغوا في كل حي قد اهل بالصيام واطل مصدًا اهلا في كل رمضان قد اهل بالصيام واطل مصدًا اهلا وخلا في كل حي في كل حافظين ذاكرين قانتين خاشعين حافظين ذاكرين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين آل الإله عابدين شعونا صغد وعجق صدق يا منى صبر ورفق بدموع البائسين بدموع البائسين إلي يا الله إلي الله إلي الله إيلي الله, إيلي الله اهل بالصيام واطلى مسعدا اهلا وخلالته في كل حين رمضان قد اهل بالصيام واطلى مسعدا اهلا وخلالته في كل حين لتهو في كل حين هو للإصلاح عاد هو للفحشاء صد صن دومو يلهو فراني مهذ خلقو طور يزين يا اهل الاسلام هيا لتمت قلبا سويا وقت انما دم رمضان المحسنين رمضان المحسنين ايه الله يحيي الله يا الله يا الله هل يالله هل يالله هل يالله رمضان قد ائل بالصيام واطل مصعدا لنا وخلاله توفي كل خير رمضان قد ائل بالصيام واطل مصعدا لنا وخلاله